لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تخلبوا ذوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربما عبادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا أتيم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يا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 فقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظل من جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتب الله على المؤمنين والمؤمنات.